أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما الم ترى الذين يزكون انفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيله على الله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 الذين لعنهم الله وما يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يذن الناس نصيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله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 فَتَنَّرَهُ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظليلاً